تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليلة خير الناس دينا ومنصبا نبي الهدى والمكرمات الفواضل حليله خير الناسا ومنصبا من الهدا والمكرمات الفواضل حليله حي من لؤيب غالب كرام المساعي مجدها غير زائل عصان رزال ما تزن بري ما تزن وتصبح من لحوم الغوافل مهلبه قد طيب الله خيمها وطهراها آمين كل سوء وباطل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل فإن كنت قاد قلت الذي قد زعمتم فلا رفعت صوتي إلي أناملي عصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل وَإِنَّ الَّذِي خَدَقَ لَيْسَ بِلاَ إِطْنٍ لَيْسَ بِلاَ إِطْنٍ بِهَا الدَّهْرَ بَلْ قَوْلُ أُمْرِ إِنْ بِيَمَاحِ حَصانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُ بِرِيبَةٍ وتصبح من لحوم الغوافل فكيف مَا ما حيت ونصراتي لآل نبي الله زير المحافلين حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غورثا من له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاولين عصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر اَأَيْتُ كِيَ وَالْيَوْمَ فِإِنَّ لَهُ حُرَّةً مِنَ الْمُحْصَنَاتِ وَمَا دَاتِ ضَوَائِلِ فَصَالِحٌ رَزَانٌ مَا تَزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتَصْبِحُ من لحوم الغوافل حصان رزان وليوفر لك الله وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان De. Quanto spillo la fame